الذين جعلوا القرءان عبين فوالا بك اناس الانهم اجما اَمَّا كُنْ يَوْمَ لُون فَاسْدَعْ بِمَا تَمُرُّ وَأَعْرِضْ عَنِ إِنَّكَ فَإِنَّكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَنْعَمْنَا عَلَيْكَ فَعَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِكَ وَقُمِ النَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فإِنَّ لَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَ رَبِّكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ كَتِبْرُوحٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ان ازر ان اله لا اله الا انا فتقوم فذلك السماوات والارض حق تعال عما يشركون فذلك انسان من نقطه فاذا هو قصيم انامن خلقها لكم فيها دفء ومناخ ومنها تاكلون وانكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون